احد المهتدين يحدث عن نفسه وكان من عبدت الاصنام ناس في مجتمع فيه عباده الاصنام يقول فاخذني والدي الى المعبد فلما دخلت المعبد وجدت أحد الكلاب يبول على الصنم يبول على الصنم يقول فنفسي منذ ذلك اليوم انقبضت عن هذا الدين ووجدته دين مقيت دين مبغوض. يعني انا أتي إلى هذا الحجر لأطلب منه حاجتي وعليه صنم يبول يقول فانقبضت نفسي وبقيت على هذه العقيدة لماذا؟ لأن الأبوان والأهل كلهم عليها يقول أنا بقيت كارها لها وأنا عليها مبغض لها لكن هذا هو ديني وهذا دين آبائي وهذا دين مجتمعي بقيت على هذه العقيدة كارها لها لأنني كرهت تماما أن أقصد من يبول عليه كلب يقول كرهته تماما ثم يسر الله له ان جاء عاملا في هذه البلاد ورأى التوحيد واعلن توبته واعلن كراهيته لدينه منذ صغره ولكنه لم يجد مجالا للتخلي عنه والاخبال على دين صحيح وعرف ولهذا كثير منهم تجد كاره لدينه كاره لدينه مضغط له لكنه معتنق له مع مجتمعه وما أن يلوح له أمارات التوحيد وضياء الإسلام إلا ويقبل عليه بانشراح وهذا يدلنا على حاجة البشرية الماسة إلى إشاعة نور التوحيد والدعوة إليه وبيان محاسن الدين حتى يعاد الناس الى فطرهم الصحيحه التي حرفت عن عما خلقت له وما أوجدت عليه من اقامه الوجه لله تبارك وتعالى دون سواه وذكرتني قصه هذا المهتدي بقصه مشرك أورد قصته ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير في أوله ذكر أن أحد المشركين قصد صنما من الأصنام وقطع مسافات طوال إليه لعرض حاجاته وطلباته عليه فلما وصل إلى الصنم وجد فوق رأسه ثعلب يبول وجد فوق رأس الصنم ثعلب يبول والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أخمص قدميه، وهو قطع مسافات طوال إلى هذا الصنم لعرض حاجاته عليه فنظر إلى هذه الحال وانشد بيتا من الشعر ورجع قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعلب ورجع فعلى كل حال الإسلام هو دين الفطرة والله عز وجل فطر بني آدم كلهم على الإسلام فطرهم على الإسلام قبوله والإخلاص لله ونبذ الشرك والحنيفية السمحه فطرهم على ذلك وتفاصيل هذا الدين لا تعرف إلا إلا بالوحي وحي الله تبارك وتعالى